بسم الله الرَّحمنانِ الرحيم والطور وَكتاب النستوريا في رَقتَّ شورون وَديت للنعمم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 وَمَا آلَتْنَا هُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُنَّ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يُغْنِي فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ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 فمَ اللهَّهُ عَلَنَا وَقانَا عَذَابَ السَّمم إا كُ مِن قَذِلُ نَدِرُوه إِهُ هو البَر الرَّحيين فَذَكرِ فَمَا آتَ بِنِحنَةِ رَبِّكَ بكاهنِ